فَإِنَّ هَذَا أَوْ أَثَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو من وَبِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للحق لَمَّا جَاءَهَا أَمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ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 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء ووصينا الإنتان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَّلُوا عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتُعَذِّبَانِ نِيًّا أَخْرَجَ وَقَبْلَ كَلِمَتِ الْقُرُونِ مِن قَبْلُ وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إن وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أولئك الذين حق عليهم القول في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 كفروا لنار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا هونا فاليوم تجزون عذابا هونا بما كنتم تستكبرون في الارض غير الحق وبما كنتم تَنفُسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخْوَانَكُم إِذْ آنَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا الله أعطف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلياتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن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 وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئذة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئذتهم من شيء إذ كانوا يجحدون فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا شَيْءٌ اذْكَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَخَاقًا بِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَمْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى فَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 114. ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 115. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثون 114. لا تاعة من نهار بلار فهل يهلك إلا القوم